وَلَمْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتََّتْ كَرِمَةُ رَبِّكَلَأَمْلَأََّ جَهًاَّ مَ مِنَ الْجَِّةِ وََّا سِأَجمَعيد وَكُلًاَّ قُصّى عَلَيْكَ مِنْ أَمبَ إرُّصُ لِمَانُ ثَبِّتُ بِهِ فُآادَك وَجَاب كَ فِيهَاذِهِ الحَققّ وَمَوعِظَةُ وَذِك رَادِمُؤمِن وَقُلِّ الَّذنَ لاَا يُؤمِنونَعملَلوا علىلَى مَكَانَةِكُمْ إِ عَِلود وَن تَظِرُ إِ مُد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 ألف لامرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم, والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين